بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فنكمل معكم أيها الاخوه ما بدأنا به في هذه الرسالة العظيمة للامام الصابوني رحمه الله تعالى قد وصلنا إلى قوله قلت وبالله التوفيق أصحاب الحديث حفظ الله تعالى أحياءهم ورحم أمواتهم يشهدون لله تعالى بالوحدانية وللرسول صلى الله عليه وسلم بالرسالة والنبوة ويعرفون ربهم عز وجل بصفاته التي نطق بها وحيه وتنزيله أو شهد له بها رسوله صلى الله عليه وسلم على ما وردت الأخبار الصحاح به ونقلته العدول الثقات عنه هذه الجملة فيها بيان شهاده ان لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم وتتضمن أمورا كثيرة ذكر المؤلف رحمه الله بعضها منها الإيمان بالصفات الله لأن المؤمن عندما يشهد الله لا إله إلا الله يؤمن بأن الله سبحانه وتعالى كما اخبر هو عن نفسه جل وعلا من جهة أسمائه ومن جهة صفاته ولهذا قال ويعرفون ربهم عز وجل بصفاته التي نطق بها وحيه وتنزيله الوحي والتنزيل هو القرآن العظيم الذي نزل به الروح الأمين على قلب محمد صلى الله عليه وسلم والقرآن العظيم أمر الله جل وعلا باتباع رسوله صلى الله عليه وسلم كما قال تعالى وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا قال او شهد له بها رسوله صلى الله عليه وسلم هذا المصدر الثاني الاول القران العظيم والثاني ما ثبت عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم لكن في السنه قيد ما هو على ما وردت الأخبار الصحاح به ونقلته العدول الثقات عنه يعني أنه لابد من صحة الخبر عن الرسول صلى الله عليه وسلم فإذا لم يثبت ولم يصح فلا يعتقد ما جاء فيه لعدم ثبوته والعبرة في تصحيح الحديث أو تضعيفه على أهل الشأن من علماء الحديث المعتبرين، كما قال ونقلته العدول الثقات عنه وفي الواسطيه يقول ابن تيمية رحمه الله فصل ثم في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فالسنة تفسر القرآن وتبينه وتدل عليه وتعبر عنه وما وصف الرسول صلى الله عليه وسلم به ربه عز وجل من الأحاديث الصحاح من الأحاديث الصحاح التي تلقاها أهل العلم بالقبول وجب الايمان بها كذلك يعني كما نؤمن بما جاء في القرآن قد يقول قائل لماذا لماذا نحن نعتمد على هذين المصدرين ولا نعتمد على ما سواهما لماذا أجمع السلف على هذا الشيء؟ الشافعي والأئمة وأحمد ومالك كلهم أجمعوا على أنه لا يؤخذ في باب الأسماء والصفات إلا ما جاء في القرآن والسنة ويقولون القاعده المشهورة ان باب الأسماء والصفات توقي فيه. نتوقف فيه على ما جاء في النص نعم لأنها من الأمور الغيبية أيضاً نعم لأنه أعلم جل وعلا أيضاً نعم أعلم تكرر. طيب نقول مقومات قبول الخبر أربعة العلم والصدق وإرادة الخير والبيان هذه مقومات قبول الخبر الله جل وعلا أعلم بنفسي وبغيره بكل شيء عليم لا أحد أعلم بالله من الله ثانيا الله جل وعلا كما قال ومن أصدق من الله حديثا ومن أصدق من الله قيلا. ثالثا اراده الخير يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم رابعا البيان والوضوح كتاب مبين أثنى الله عليه بأنه مبين وواضح وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم وهكذا رسوله محمد صلى الله عليه وسلم هو أعلم الناس بالله هل الفلاسفة أعلم من الرسول؟ هل علماء الكلام؟ هل علماء المنطق أعلم من الرسول؟ لا والله هم أقل وأحقر وأذل وأبعد ما يكون عن إصابة الحق بل هم إلى الباطل وفي الباطل يخوضون ولهذا قال ربنا سبحانه سبحان ربك رب العزة عما يصفون من هم؟ المشركون عباد الأوثان كفرة اليهود كفرة النصارى أنواع أهل الكفر على شتى أصنافهم الفلاسفة من جميع أنواع الكفرة سبحان ربك رب العزه عما يصفون يصفون الله بما لا يليق يصفون الله بالنقائص يسمونه بغير اسمه ويصفونه بغير صفاته وينسبون اليه النقائص سبحان ربك تنزيها لربك سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على من على المرسلين الرسل لا يقولون الا حقا في الله لا يقولون في الله الا حقا وسلام على المرسلين سلم عليهم لسلامة ما قالهم من النقص والعيب عليهم الصلاة والسلام وإمامهم وسيدهم محمد صلى الله عليه وسلم طيب قال ويثبتون له جل وعلا ما أثبته لنفسه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم كما تقدم يعرفون ربهم بهذا ويثبتون هذا لربهم يتكلمون به ويقررونه كما جاء في القرآن كما جاء في السنة قال ولا يعتقدون تشبيها لصفاته بصفات خلقه فيقولون نعم هذا من أعظم الباطل قال الله سبحانه وتعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون ومن جعل الله شبيها فقد جعل له ندة وقال سبحانه وتعالى قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وقال الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وقال ربنا جل وعلا فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون وقال جل وعلا رحمكم الله وقال جل وعلا رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطدر لعبادته هل تعلم له سميا ليس له سمي وليس له ند وليس له كفو وليس له مثل قال ولا يعتقدون تشبيها لصفاته بصفات, بصفات خلقه فمن شبه الله بخلقه فقد كفر رحمكم الله ثم بيّن بالمثال قال فيقولون إنه خلق آدم بيديه مثلا عندكم فيقولون إنه خلق آدم بيديه كما نص سبحانه عليه في قوله عز من قائل قال يا إبليس ما منعك أن تستد لما خلقت بيديه ولا يحرفون الكلمة عن مواضعه بحمر اليدين على النعمتين أو القوتين تحريفا معتزلة الجهمية اهلكهم أهلكهم الله ولا يكيفونهما بكيف أو يشبهونهما بأيدي المخلوقين تشبيها المشبهة خذ لهم الله هذا المثال الله سبحانه وتعالى قال في كتابه قال يا إبليس ما منعك أن تستد لما خلقت بيدي وقال جل وعلا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء المؤمن يعظم الله جل وعلا ويقدسه ويمتلئ قلبه بتعظيم الله فيعلم أن الله عظيم وأن صفاته عظيمة وأن المخلوق جنس المخلوق حقير وناقص وأن الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء فإذا أثبت الله لنفسه صفات وأضافها إلى نفسه آمن المؤمن بعظمة الله وأنه لا تحيط به عقول بني آدم ولا يمكن لها أن تدرك كيفية هذه الصفات أو تتخيلها بل العقول تخسأ وتندهر وهي أقل وأحقر من أن تحيط بالله أو بشيء من صفاته ويؤمن المؤمن أيضا بأن المخلوقين ناقصين بأن المخلوقين ناقصون وأن المخلوق العاجز الناقص الحقير ليس مثل الخالق جل في علا ومن هنا إذا أضاف الله لنفسه صفة من الصفات آمن المؤمن بأن الله جل وعلا ليس كمثله شيء وأنه عظيم وصفاته عظيمة ولا يمكن للعقول أن تحيط به فهذا لا يتطرق إليه وسواس إبليس بالتمثيل وإنما يتطرق الوسوسة من إبليس لبعض الناس بالتمثيل عندما يضعف إيمانهم ويقل تعظيمهم لربهم جل وعلا فيقعون في هذا الجرم العظيم والكفر المبين عندما يقولون إن الصفات الخالق مثل الصفات المخلوق ومن قال هذا فقد كفر خرج من المله وكذب الاخبار الوارده في القرآن والسنة فالمؤمن على خلاف هذه الطريقه الضاله فلا يعتقد تشبيها لصفاته جل وعلا بصفات المخلوقين ثم في نفس المقام لا يحرف النصوص ولا يبدلها عن معانيها وذلك ان أصل البلاء ايها الإخوة في الله أصل البلاء أن بعض من ظل في هذا المقام قذف الشيطان في قلوبهم التمثيل وهذا ظلال ومخالف للقرآن والسنة فلما جاء في قلوبهم التمثيل قد علموا ان هذا لا يقبل منهم دلهم الشيطان على ضلاله اخرى حتى لا تقعوا في التمثيل انفوا الصفه بالكليه انفوا الصفه بالكليه و ففروا من التمثيل الى التعطيل قال لا نثبت اصلا هذه الصفه نحن لا نثبت اصلا هذه الصفه ثم ألجأهم الشيطان إلى ضلاله أخرى ما موقفكم من هذا النص الذي هو الصريح وواضح قالوا هذا ليس المراد كذا وكذا وإنما المراد كذا وكذا دلهم على التحريف والتغيير ففارقوا طريق أهل السنة وجماعة في هذه المقامات كلها فارقوا طريق أهل السنة وجماعة فارقوا طريق الصحابة الذين عظموا الله جل وعلا وقدروه حق قدره فآمنوا بما أخبر وأنزلوه في منازل ولم يمثلوا الله بخلقه ولم يعطلوه عن صفاته ولم يتسلطوا على النصوص بالتحريف والتغيير واللعب كما صنع أهل الظلام هذا معنى قول المؤلف ولا يحرفون الكلم عن موضعه بحمل اليدين على النعمتين أو القوتين لأن هذا من التحريف الجهميه فيقولون ما منعك أن تسجد عدم ما منعك ان تسجد لما خلقته بيدي؟ قال مراد باليدين النعمتين ولا نثبت لله يدان ولا يدين فنفوا الصفة بزعمهم هربا من التمذيل ثم تلاعبوا بالنص وحرفوه فوقعوا في المحاذير التي حذر منها. الكتاب والسنة وهؤلاء اوائلهم هم الجهمية أتباع جهم ابن صفوان السمرقندي الترمذي الظالم وهو قد درس هذا المذهب من شيخه الجعد بن درهم والجعد بن درهم هو أساس هذا المذهب لكن الجهم بن صفوان كان خطيبا خطيبا ذا لسان يؤثر في السامعين و يجعلهم يتأثرون باطروحاته وكلماته حتى أظل خلقا كثيرا في جهة خراسان وما جاورها فصار المذهب ينسب إلى الجهم التلميذ ليس إلى الشيخ الجعج لأن هذا التلميذ الضال الجهم بن صفوان نشر المذهب ودعا إليه فكان يلبس على الناس بإظهار الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهو ممن خرج على ولي الأمر في زمانه خرج مع الخوارج الذين خرجوا على ولي الأمر في تلك النواحي وصارت له صولات وجولات وقتال مع أهل الظلال مع أنه يرفع راية الأمر معروف وأنه عن المنكر وهذا ديدن أهل الأهواء أنهم يظهرون للناس الشعارات التي ظاهرها أنها خير وحق ولكنهم يبطنون ويخفون البدع والضلالات والمخالفات والجهم هذا قتله سلم بن أحوز كما ذكر ذلك البخاري في خلق افعال العباد وذكره المؤرخون أيضا وسلم بن أحوز كان مسؤول الشرطه في بغداد وقاتل مع المسلمين حتى قتل جهم بن صفوان يقول يقول البخاري الجهم قتله سلم يقال انه قتله سلم بن احوز رحمه الله يترحم البخاري على سلم بن احوز لانه صنع خيرا بالمسلمين بقتل هذا المجرم داعيه الضلال الجهم بن صفوان هذا أول ما حدث ثم انتشر هذا المذهب الخبيث وتلقفته المعتزلة والمعتزلة هؤلاء هم أصحاب عمرو بن عبيد القدريه وعمر بن عبيد وجماعة عرفوا بانكار القدر والغلو في ذلك لكنهم لم يعرفوا بنفي الصفات فكان يقال لهم القدريه يقال لهم القدريه ودخل عليهم هذا المذهب مذهب الجهم بن صفوان بعد سنين ليس في وقت عمرو بن عبيد وإنما في عهد اتباعه اصحاب عمرو بن عبيد وتلامذته الذين اخذوا عنه بدعه القدر تاثروا بما قاله الجهم بصفوان فجمعوا بين الضلالتين بدعه نفي القدر وبدعه نفي ايش الصفات ولهذا صار المذهب مشتركا بين المعتزله والجهميه بعد المئة واربعين أو المئة وخمسين من الهجره وجد من يدين بهذا بهذا الباطل ويجمع بين هذين الباطلين أما في عهد المتقدمين من المعتزله فلم يعرف عنهم إلا بدعه نفي القدر وكانوا يسمون القدرية وهم الذين قال فيهم عبد الله بن عمر رضي الله عنه ما ورد في أول حديث في صحيح مسلم وأنتم قرأتموه إن شاء الله حديث جبريل الطويل عندما جاءه رجلان في حج وقابلاه فكتنفاه وقال له إنه خرج قبلنا قوم يقرؤون القرآن وذكر منه اوصافهم ثم قال إنهم يزعمون أن قدر يزعمون أن قدر وأن الأمر انف يعنون بذلك معبد الجهني و عمر بعبيط ومن كان على شاكلته. فقال ابن عمر: والذي نفسي بيده لو انفق أحدهم مثل أحد ذهب ما قبله الله من حتى يمن بالقدر خيره وشره. ثم قال حدثني أبي: قال بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر إلى آخر الحديث وفيه قال ما الايمان قال ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر أن تؤمن بالقدر خيره وشره ثم اكمل الحديث فلا بد ننتبه الى هذه المساله وهي تسلسل البدع اول بدع خروجا بدعه الخوارج وتستمر الى خروج الدجال هذه البدعه بدعه الخوارج وهي الخروج على اولياء الامور الخروج على اولياء الامر وتكفيرهم وتكفير المسلمين وخاصيتهم او اخص ما يختصون به انهم كما قال زعيمهم وإمامهم وأولهم اعدل يا محمد فانك لم تعدل وقال إن هذه قسمة ما أرد بها وجه الله، فهذا أصل مذهبهم الاعتراف على الإمام وولي الأمر بما ليس بحق، فيجعلون ما ليس ب... فيجعلون الأمور الحسنة التي يصنعها ولي الأمر يجعلونه أمورا سيئة ثم يكفرونه عليها. فعلي رضي الله عنه أصلح بينه وبين معاوية بالحكمين اصطلحان على شيء وتحقن بذلك دماء المسلمين فقالت الخوارج حكمت الرجال حكمت بغير ما أنزل الله انت كافر مشرك إن الحكم إلا لله وأخذوا يرفعون هذه الآية فكفروا عاليا رضي الله تعالى عنه وهو في وقته أفضل اهل الأرض لأن أبا بكر وعمر وإثمان قد ماتوا رضي الله عنه وبيجمع السنه السنة وجماعة أن أفضل الصحابة هؤلاء اربعه فعلي في وقته بعد موت الثلاثة الذين قبله هو أفضل أهل الأرض الأحياء يعني أليس كذلك فكفروه ثم استمر خروجهم حتى على الخلفاء الذين عندهم معاصي وعندهم هذا خاصيتهم ولهذا يجعلون هم الامور يجعلونها في ميزانهم هم وعقولهم هم فما استحسنوه عندهم فهو حسن وما استقبحوه فهو قبيح وتفرع على هذه البدعه بدعة عظيمه وكثيرة هذه الخوارج الفرقه الثانيه الشيعة الذين في اول الامر خرجوا مع علي وشايعوه وحصل منهم غلو وهم طوائف متعدده كالسبائيه الغلات ومن دونهم الفرقه الثالثه المرجئه وهم الذين يرجون الاعمال ويؤخرونها ويخرجونها عن مسمى الايمان ويقول لا يضر مع الايمان ذنب ولهم مقالات ايضا متعدده الفرقه الرابعه القدريه الذين ذكرتهم قبل قليل ينكرون القدر يقول ان الله سبحانه وتقال. وش القدر اربعه مراتب تعرفونها من يعددها لي الايمان بالقدر اربعه مراتب تفضل ارسلتك احسنت الايمان بان الله يعلم كل شيء العلم و الكتابه الايمان بان الله كتب مقادير الخلائق في اللوح المحفوظ هذا العلم و الكتابه ثلاثه مشيئه الله النافذه ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن ما يقع شيء إلا من الشئة الله الرابعة ايش الخلق الله خالق كل شيء العباد وصفاتهم وأفعالهم وإلى اخره قدرية أنكر الغلاد انكروا هذه الأربعة قالوا إن الله لا يعلم الأمور التي في المستقبل فإذا وقعت علمها أما قبل أن تقع لا يعلمها يقول الأمر أنف مستأنف وبالتالي لم يكتبها فأنكروا العلم والكتابة ومن أنكر العلم والكتابة فسينكر الخلق والمشيئة هؤلاء يقال مغلات القدريه هذا عمرو بن عبيد العابد الزاهد هذا طريقته ومنهجه وقد أقسم ابن عباس يقول أرني أحدهم حتى أدق عنقه من شده غيظه عليه وواثرهم بالأسقع لأنهم تأخرت وفاتهم عبد الله بن عباس وواثر الأصقع وجابر بن عبد الله وعبد الله بن عمر يعني تأخرت وفاتهم إلى السبعين تقريبا من الهجرة فعدرك هذه المقالة وإلا متقدموا الصحابة لم يسمعوا بها اصلا هذه القدرية ثم بعد خمسين سنة تقريبا سنة مئة عشرة مئة خمستاعش خرجت بدعه من ها الجهمية الجهم بن درهم في اواخر الدولة الأموية الجادي بن درهم والجاهم بن صفوان ثم انتشرت المقالة في خرسان ثم انتشرت يمنة المعيس هذا الترتيب ثم بعد هذا تداخلت صارت القدرية مع الجهميه تداخل المرجعة ولهذا كان الجهم يعرف بالجيمات الثلاث جيم الإرجاء وجيم الجبر وجيم التجهم نصلا الله عافية والسلامة هذا بس تعليق على قول المؤلف تحريف المعتزلة والجهمية ليش أول أطلق عليه من نفس الوصف ليش ما يجاوبني؟ مم. لأنه اشترك صار المعتزل لا يقول بقول الجهمية ولهذا السلف عندما يحذرون من مقاله الجهمية كأحمد بن حنبل ومن في طبقته يريدون بالمعتزلة الجهمية ويريدون بالجهمية المعتزلة لن يكون بينهم ايش فرق كبير المدرستين تداخلته لكن قبل عندما يحذر منهم الحسن البصري عندما يحذر من المعتزله او من كان في طبقته فانهم يريدون المعتزله القائلين بالقدر بنفي القدر لان لم تحدث بعد بدعه الجهمية قال ولا يكيفونهما بكيف او يشبونه بايد المخلوقين تشبيه المشبهه قدم هذا سنشرح التكييف تكييف بعد قال وقد عاد الله تعالى أهل السنة من التحريف والتشبيه والتكييف هذه كم واحدة ثلاث ومن عليهم بالتعريف والتفهيم حتى سلكوا سلكوا سبيل التوحيد والتنزيه وتركوا القول بالتعطيل والتشبيه جاب التعطيل اللي هو ايش الرابعة لأن هذه المحاذير أربعة لازم نعرفها. طيب قال أعاذ الله تعالى أهل السنة من التحريف والتشبيه والتكييف والرابع التعطي نشرحها لأنها مهمة هذه أربعة أمور ضارة أربعة أمور يجب الحذر منها كلها ضلالات ويجب أن نستعيذ بالله منها وأهل السنة قد اعاذهم الله منها الاول التحريف ترتيب المؤلف يعني نفسك ترتيب المؤلف التحريف اي تغيير التغيير غير حره كيف التغيير يكون التغيير احيانا للمعنى ويكون التغيير احيانا لفظ اليهود قبحهم الله وصفهم الله بوصف فقال في سورة المائدة يحرفون الكلمة عن مواضعه في أي أخرى يحرفون الكلمة من بعد مواضعه. قال الله لهم يخل الباب يسجدوا ويقولوا حطة ايش معنى حطة؟ يعني يا رب حط عنا ذنوبنا حط عنا يعني اغفرها لنا حطها عنا ازلها عنا فدخلوا على أستاهل استهتارا ما دخلوا سجدا وقالوا حنطة غيروا اللفظ استهزاء واستهتارا فالله جل على ذمهم وحذرنا من طريقتهم المؤمن عندما يسمع كلام الله جل على لا يجوز له أن يهزل به ولا أن يستهزئ به يجب أن يأخذ الكتاب بقوة وأن يعرف عظمه كلام الله وأن ينزله منازلة إذا كان ليس من أهل الشأن ليس من أهل العلم يسأل أهل العلم الثقات الراسخين ويستند على كلامهم بدءا من الصحابة ثم التابعين وأتباعهم وهكذا إذا أراد فهم كلام الله جل وعلا أما أن يترك صدر هذه الأمة وكلماتهم وتفسيراتهم التي هي أقرب ما يكون إلى الحق ثم يأخذ تفسيرات وناس عرفوا بالباطل هذا هو التحريف مثال علي مر معنا قبل قليل عندما يحرفون معنى اليدين إلى النعمتين أو القوتين هل تحريف لفظي ولا معنوي لا مش لفظي معنوي لو حرفوا اللفظ كفروا لو غيروا الايه ما منعك ان تسجد لما خلقت بقوتي من غير في القران لفخر ايش او حرفا او انكر منه حرفا فقد كفر بيجماع مسلم ولا يستطيعون هذا لكن يغيرون المعنى يتركون كلام السلف والصحابة فيأخذون بكلام المتاخرين من دخل عليهم الباطل هذا مثال واحد ناخذ مثال ثاني وجاء امر ربك وجاء ربك والملك يصفر صفا يقولون وجاء امر ربك يحرفون النص يحرفون النص من جت المعنى القران دل على ان الله يجيء للفصل بين عباده ودلت سنه النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك لكنهم ما ما يعتمدون على هذا يعتمدون على اقوال متاخرين في القرن الخامس والقرن السادس ممن غلط في هذا المقام هذا يسمى تحريف ايش معنوي الرحمن على العرش استوى استولى هذا تحريف معنوي غير المعنى استوى عند السلف علا وارتفع واستقر وصعد هذا معناه تفسيرات معروفه منقوله عن السلف عرفنا معنى التحريف المعنوي باقي التحريف ايش اللفظي هذا ما يوجد في من يدعي الاسلام الا عند الباطنيه باطنيه الغلات ياتي ويقول القران ناقص أصلا. القران ناقص عندهم يزعمون أن القرآن ناقص وأنه قد غير فيه ويأتون بآيات يزعمون أنها آيات من عندهم فيزيدون وينقصون ويحرفون أو ربما يأتون إلى بعض الأحاديث أيضا يفترونها ويكذبون على النبي صلى الله عليه وسلم ويزيدون وينقصون ويحرفون هذا التحريف اللفظي يقال ان أحد المعتزلة جاء إلى أحد القراء لكنه من القراء طلبة العلم اذكياء من أهل السنة فقال له المعتزلي اقرأ هذه الآية وكلم الله موسى تكليما اقرأها وكلم الله موسى تكليما لأنه ينفي صفة الكلام عن الله فيصير موسى هو الذي تكلم إذا قرأت وأكلم الله فقال له هذا القارئ الذكي هبني قرأت هذه الآية كما تريد فماذا تفعل بقول الله تعالى ولما جاء موسى لمقاتنا وكلمه ربه فبهت المعتزل لأن وكلمه الضمير لا يكون الا في محل نصب ضمير المتصل بالفعل كلمه لا يكون الا منصوبا يعني مكلما فموسى مكلم وليس مكلم في هذا الموضع والله هو الذي كلمه بالمناسبه يعني الجهميه والمعتزله يحرصون كل الحرص على نفي صفه الكلام وصفة المحبه والخلله لله عز وجل لأن نفي هاتين الصفتين ينبني عليه نفي وتعطيل بقية الصفات ولهذا خالد القصري لما ذبح الجعد بن درهم قال إنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما عرفنا التحريف إذا التحريف معنا التغيير ويكون لفظي ويكون معنى وخذنا على هذا أمثلة طيب والتشبيه هذا المحظور الثاني التشبيه معناه التمثيل معناه تمثيل شبه الله بخلقه اي يمثل الله بخلقه من مثّل الله بخلقه أو شبه الله بخلقه فقد كفر ولا نجعلها بعد ما نشرح لان ما ذكرنا ادله التحريف ذكرنا يحدفون الكلم نعم هنا والتشبيه الدليل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير فلا تضربوا لله الامثال والايات اللي ذكرناها قبل قليل طيب التكيف ان يتصور بعقله كيفيه يعني يتخيل في عقله وذهنه كيفية لصفات الله جل وعلا وإن لم يكن لها مثل لكن يحاول يتخيل فهذا من أعظم المحرمات لأنه قول على الله بغير علم ولأنه أعظم الخرص والظن والكذب ما الدليل على تحريمه قل انما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبرغية بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم نزل به سلطان وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون هذا الدليل دري ثاني لا دري من القرآن ولا يحيطون به علم ولا يحيطون به علم في سورة طه اسمعنا ولا يحيطون به علم يعني عقولهم وأبصارهم وأفكارهم لا تحيطوا بالله علما لا يمكن أن يحيطوا بالله علما فالتكيف يزعم صاحبه أنه يكيف الصفة ويدركها والله جل وعلا يقول ولا يحيطون به علما فهو من الخرص والله جل على قتل الخراصون فالذي يظن الظن الباطل ويتخيل لم يبني على علم لم يبني على دليل، إنما بنى على وسواس من الشيطان والواجب على المؤمن أن يتعوذ بالله من شر الوسواس الخناس وأن ينتهي ينتهي لا يسمح لنفسه ولا لفكره بالخوض في هذه المقامات فهو أحقر وأذل من أن يدرك أو يحيط بصفة من صفات الله هذه الروح التي في جنبك أنت في جسمك لا تعرفها وهي روحك انت لا تدركها أليس كذلك وهي مخلوقة أليس كذلك فكيف تريد لعقلك أن يتخيل في الرب جل جلاله لا شك أن هذا من أعظم الباطل وأعظم الحرام عرفنا الدليل على ذلك طيب باقي المحذور الرابع ايش هو التعطيل التعطيل الله سبحانه وتعالى ذكر بئر معطلة ها وبئر معطله وقصر مشيتش معنا بئر معطله متروكه مخلات ما عندها احد ويقول تقول العرب جيد معطل جيد يعني العنق هنا المراه تضع ايش حلي تضع عقد تضع ذهب للتزيل، فتقول العرب عن الفتاه التي لا تضيق هذه جيدها معطل، يعني ليس في شيء. إذن معنى التعطيل وإيش؟ الترك والتخلي والخلو. فالمعطلة الذين يقولون بالتعطيل في صفات الله يعني أنهم ينكرونها ويقولون إن الله لا يتصف بصفة. هذا معنى التعطيل، يعني إنكار الصفات. يعني انكار الصفات والإنكار يعود الى التكذيب عندما يقول الله جل وعلا قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله والله يسمع تحاوركما ان الله سميع بصير ثم ياتي الجهمي فيقول ان الله لا يسمع فهذا ماذا نقول عنه انه معطل عطل الصفه انكرها والتعطيل معناه تكذيب النصوص وانكارها وجهد معانيها فهو معطل للصفة ومحرف للنص ومكذب للنص إذن هذه كم محذور كم محذور عندنا أربعة يجب علينا أن نحذرها طيب إيش الفرق بين التحريف والتعطيل من يعرف ايش الفرق بين التحريف والتعطيل ها هذا صحيح لكن ايش الفرق في الدليل احسنت التحريف في الدليل والتعطيل للمدلوب يعني التحريف للنص والتعطيل لمعناه ولصفه نفسه طيب قال ومن عليهم بالتعريف والتفهيم حتى سلكوا سبيل التوحيد والتنزيح وتركوا القول بالتعطيل والتشبيه يعني الله سبحانه وتعالى من على اهل السنه وجماعة بالتعريف و... والتفهيم يعني هم فهموا الحق وعرفوه وعرفوه من, بعد من بعده وبلغوني من بعدهم حتى سلكوا سبيل التوحيد والتنزيه توحيد الله جل وعلا وتنزيه اللائق به وتركوا القول بالتعطيل والتشبيه واتبعوا قول الله عز وجل ليس كمثله شيء والسميع السميع البصير فقوله سبحانه ليس كمثله شيء في الرد على اهل التمثيل المشبهه كذلك المكيفين أهل التكييف الباطل وقوله جل وعلا وهو السميع البصير رد على المعطل أهل التعطيل والتحريف قال المصنف رحمه الله وكما ورد القرآن بذكر اليدين بقوله لما خلقت بيدي وقوله بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء ووردت الأخبار لعلها وردت يعني كما ورد القرآن وردت إيش؟ السنه عندكم وردت ولا ووردت واي على كل معنى صحيح يعني يعني كما ورد القران بذلك وردت ايش السنه بذلك وهذه من طريقتها العلم حتى احد ائمته الحديث واللغة قال ذكر هذا ابن حجر عسقلان في فتح الباري يقول جلس في المسجد بعد العصر وقال اي شيء هؤلاء الجهميه والمعطله يخالفوننا ويشلعون علينا ما من شيء ورد في السنه الا ورد مثله في القران من صفات الله جل وعلا فاخذ يقرا ويقرأ الايات يقول حتى المغرب من العصر المغرب وأنظر في الواسطيه لما اورد مصنف ابن تيميه عددا كبيرا من الايات قال وهذا الباب في كتاب الله ايش كثير بعد ما انتهى من الايات يعني كانها يقول هذه امثله فقط وهذا الباب في كتاب الله كثير مسألة العلو يقولون يقول بعض الشافعية فيها في القرآن أكثر من ثلاثمائة دليل ويقول بالقيم وعند التأمل تجد أكثر من نحو ألف دليل في القرآن فقط المؤمن يعرف الحق ويلزمه ولا يقول أنا هذا ما دام ورد في الحديث لا أقبله لا ما ورد في الحديث وصح وتلقته الأمة بالقبول يجب الإيمان به ووردت الأخبار الصيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بذكر اليد كخبر محاجة موسى وآدم وقوله له خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته هذا الحديث في ضمن حديث طويل في ما يتعلق بالشفاعة عندما يأتي الناس إلى الأنبياء فيذكرون هذا الوصف لآدم عليه الصلاة والسلام وقال ومثل قوله صلى الله عليه وسلم يعني فيما يرويه عن ربه لانه حديث قدسي لا اجعل صالحا ذريه ذريه من خلقته بيدي كمن قلت له كن فكان يعني كالملائكه وهذا الحديث اخرجه البيهقي وأيضا عبد الله بن احمد في السنه بسنة فيه مجهول وقوله صلى الله عليه وسلم خلق الله الفردوس بيده هذا أيضا حديث ضعيف مرفوع إذا كان مرفوعا فهو ضعيف وإنما صح موقوفا عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال إن الله عز وجل خلق ثلاثه أشياء بيده خلق آدم بيده وكتب التوراة بيده وغرس الفردوس بيده المقصود يعني أن المؤلف ذكر بعض النصوص وإلا لا في هذا كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم هنا قاعدة احب انبه نبه عليها وهي أن أئمة اهل السنة قد يذكرون في كتبهم بعض الاحاديث التي فيها أو في أسانيدها بعض الضعف أو لم تثبت ويذكرونها في هذا المقام للاستئناس لأن الاصل قد ثبت فيذكرونها من باب الشواهد ومن باب المتابعات ومن باب الاستئناس بها لأنها مشهورة عند المتقدمين فهي لو لم تثبت مرفوعة فإنها منقوله عن من بعدهم وهذا النقل عن قوم من التابعين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم فهم لا يعتمدون على الأحاديث الضعيفة عن السنة الجماعة لا ولكنهم يذكرونها من باب الشواهد والمتابعات من باب الاستئناس لا من باب والاعتضاد لا من باب الاعتماد قال وكذلك يقولون في جميع الصفات التي نزل بذكرها القرآن ووردت به الاخبار الصحاح من السمع والبصر والعين والوجه والعلم والقوة والقدرة والعزة والعظمة والإرادة والمشيئة والقول والكلام والرضا والسخط والحب والبغف والفرح والضحك وغيرها يعني انهم يقولون فيها مثل ما تقدم يثبتونها من غير تشبيه ولا تمثيل هذا المحذور الأول ومن غير تحريف هذا المحذور الثاني ومن غير تكييف هذا المحذور الثالث ومن غير تعطيل وهذا المحذور الرابع قال من غير تشبيه لشيء من ذلك بالصفات المربوبين المخلوقين بل ينتهون فيها إلى ما قاله الله تعالى وقاله رسوله صلى الله عليه وسلم من غير زيادة عليه ولا إضافة إليه ولا تكييف الله ولا تشبيه ولا تهريف ولا تبديل ولا تغيير التبديل قريب من التغيير وما مضى كله متقارب ولا إزالة للفظ الخبر عما تعرفه العرب وتضعه عليه بتأويل منكر يستنكر يعني أن الامر ابن عباس لما سئل قال إن التفسير القرآن على أربع توجه تفسير يعلمه كل أحد وتفسير تعرفه العرب في لغتها يعني غير العرب قد يشتل عليه ثلاثة فروق ما معنى قرب والنجم والشجر يا سودان، ما معنى النجم احتاج إلى واحد عارف باللغة العربية والثالث تفسير تعرفه العلماء والرابع تفسير لا يعلمه إلا الله يعني مما اختص الله بعلم متى الساعة متى الساعة لا يعلم ذلك إلا الله ما صفة طعام أهل الجنة على الحقيقة لا يعلم ذلك إلا الله وهكذا فكذلك أسماء الله وصفاته من جهة المعنى نعرف معناها السميع اسم والصفة السمع معنى السمع معروف وهو إدراك الأصوات هذا من جهة المعنى لكن كيفية هذه الصفة لا يعلم كيفية صفه الله إلا الله جل جلاله فلا بد أن ننتبه هذا وسيأتي لهذا المزيد في كلام الإمام مالك بن أنس وغيره لكن قوله ولا إزالة للفظ الخبر عن ما تعرفه العرب وتضعوا عليه بتأويل منكر يستنكر يعني إن بعض الناس صار يستغل وجود بعض الكلمات فأتيه بتأويلات مستنكرة بعيدة، مثل يعني مثال على هذا، مثل استوى استولى، ومثل ايضا حتى يضع رب العزة فيها قدمه أو رجله فتقول قط القط فينسوي بعضها إلى بعض هذه نار جهنم هذه الصفة جاء بعض المتكلفين من المتأخرين فقالوا الرجل المراد به رجل جراد لأن الجراد إذا جاء بكثرة يقال هذا رجل والجراد فيأتي بتأويل مستنكر لا ليس مدل عليه السياق ولا السباق ولا النص فيزعم أن معنى النص هذا ولهذا رد عليه مصنف قال ولا إزالة للفظ الخبر عما تعرفه العرب وتضعه عليه بتأويل المنكر المستنكر ويجرونه على الظاهر ويكيلون علمه إلى الله تعالى ويقرون بأن تأويله لا يعلمه إلا الله ما المراد بالتأويل هنا الحقيقة والكنه حقيقة الصفة وكنها وكيفيتها هذا لا يعلمه إلا الله والمعنى معلوم المعنى معلوم السمع معلوم المعنى والبصر معلوم إذا قلت إن الله يبصر كل شيء إن الله يسمع كل شيء أنت تعرف انك إذا تكلمت الكلام سمعك الله هذا معنى أنك فهمت الآن معنى السمع وفهمت معنى البصر لا يراك الله في مكان لا يحبه الله تتقي الله جل وعلا تحذر من ان تذهب الى اماكن محرمه لان الله يراك أي اي مكان اذا انت عرفت معنى البصر وعرفت معنى السمع وهكذا العلم وهكذا القدره وهكذا الرحمه وهكذا الى اخره فالمعنى معنى الصفه ايش معلوم لكن حقيقتها كيفيتها كنهها لا يعلمه الا الله سبحانه وتعالى ويقررون بان تاويله اذا التاويل المراد به هنا ايش الحقيقه حقيقه الصفه لا يعلم ذلك الا الله هذا على قراءات الوقف هذا على قراءات الوقف و... والراسخون في العلم نعم هو الذي انزل عليك الكتاب من آيات محكمات هن ام الكتاب واخر متشابهات فاما الذين في قلوبهم زيغ ايش متشابهات اول هو الذي انزل عليك الكتاب منه ايات محكمات هن ام محكمات يعني واضحات الدلاله لا لا تلتبس و الهكم إله واحد لا اله الا هو الرحمن الرحيم واضح الدلاله طيب واخر متشابهات يعني قد يخفى معناها على بعض الناس وإلا معناها واضح عند اهل البصيره لكن قد يخفى معناها على بعض الناس في النصارى وهم سبب نزول هذه الايه النصارى نجران قالوا في القران انا نحن معناه ان ثالث الثلاثه انا جمع نحن قالوا ان ثالث الثلاثه وتركوا قل الله أحد وإلهكم إله واحد فقال الله منه آيات محكمات هن أم الكتاب يعني يرد إليه ما اشتبه علمه ما خفي على بعض الناس يردونها إلى المحكم لأن كلمة إنا ونحن معناها المعظم نفسه جل جلاله الذي له الملك وله الخلق والملائكة وخلقه كلهم تحت تدبير وتصرفه وهو يعظم نفسه وهو عظيم جل جلاله فهؤلاء أرادوا التمسك بالمتشابه حتى يحرفون ويبطلون لأن في قلوبهم زيغهم فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه يعني ما خفي على بعض الناس ابتغاء الفتنه وابتغاء تأويله يريدون أن يصلون إلى المعنى والحقيقة وما يعلم تأويله إلا الله هذا على قراءه الوقف يعني حقيقة الأمر حقيقة صفات الله جل وعلا حقيقة وقت الساعة متى؟ أي يوم تقوم الساعة ما يعلم تاويله إلا الله ثم قال والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا أما على قراءه الوصل وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يعني أن الراسخين في العلم يعلمون تأويله فالمراد بتؤول هنا المعنى الصحيح الحق ل لمشتبه علمه الراسخون في العلم علمونه وعادي الآية من القواعد الكبيرة التي يجب على المؤمن التمسك بها لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها لما قرأ قرأ هذه الآية قال إذا رأيت برؤي إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فاولئك الذين سمى الله فاحذروهم لو عمل شباب الامه الان بكلام النبي صلى الله عليه وسلم ما حدثت هذه الاحداث الاخيره صح ولا لا لو عمل الذين تعلقوا بالخرافات والشركيات لو عملوا بهذه الايه ما تعلقوا بدعاه الضلاله ودعاه الخرافه والشرك تمسكون بالمتشابه ويتركون المحكم حتى في الصفات باب الصفات لو عمل هؤلاء الذين تلوثوا بعلم الكلام لو عملوا بهذه الآية تركوا المتشابه وعملوا بيش وردوه للمحكم إذا أشكى عليهم المتشابه ماذا يفعلون؟ يردونه إلى المحكم ويرجعون إلى الراسخين في العلم وفي هذه الأبواب أبواب الشبهات ما ينفع العابد ما ينفع المصلي أو قائم الليل أو الصائم ما ينفع هنا إلا الراسخون والراسخون في العلم هنا تنبيه على أهمية الرجوع إليهم والصدور عنهم والراسخون في العلم يقولون آمنا به هذه قاعدة خذها معك في أي مكان تكون في أي فتنة تقع والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يتذكر الا اولو الالباب ثم بعد ذلك بدا المصنف مساله الكلام او مساله القران ولعلنا نقف نأخذ بعض الاسئله يقول قلتم التفاسير أربعة هذا كلام العباس مو كلامي فما الفرق بين التفسير الأول لا يعرفه أحد والتفسير الرابع لا يعرفه إلا الله إذا كنت أنا قلت هذا فأنا أخطأت أنا قلت التفسير الأول يعرفه كل أحد يقول قال المصنف وقد عاذ الله تعالى أهل السنة من التحريف والتشبيه والتكيف إلى ان قال وتركوا القول بالتعطيل والتشبيه لماذا أعاد المصنف ذكر كلمة التشبيه فهل مراده كل معطل مشبه وأن كل مشبه معطل ربما يريد هذا المعنى التكرار في المسائل قد يحتاج المؤلف إليه والأحسن التعبير بلفظ القرآن يعني نفي التمثيل ما معنى قول الا قدر وأن الأمر أنف يعني يقول ما في قدر ما في تقدير الايمان بالقدر خير وشر يقول لا ما نؤمن بالقدر ما نؤمن بأن الله قدر الأمور ولا علمها أي شيء يقع سيعلمه الله إذا ما وقع لا يعلمه الله تعال الله ما يقول علوان كبيرة وهؤلاء أجمع السلف على كفرهم و فيهم قال الشافعي ناظرهم بالعلم فإن اقروا به خصموا يقول إن الله يعلم يقر قال نعم خصم انقطعت حجج وإن ان كفروا فقال الله لا يعلم كفر هذا معنى الامر انوف يعني مستانف اذا وقع علمه الله اذا اذا وقع علمه الله. قبل ان يقع لا يعلمه الله تعالى الله عن قولهم علو كبير ما في سؤال ده. يقول بعد السلام خط فيه شوي يقول انا اواجه صعوبه في تلقي الدروس في الكتابة والسمع اريد منكم اوعطيه الطريقه الصحيحه لتفادي المشكله الله يعينك يعني عليك بالاستعانه بالله سبحانه وتعالى وربما بعض اخوانك وزملائك يسجلون لك وتقراهم في البيت على راحتك يعني حديث خلق الله عز وجل الفردوس بيديه صح مقوفا ولم يصح مرفوعا ولكن له قل ولكن قل له حكم الرفع لانه لا مجال للعقل فيه هذا موقوف على ابن عمر فقط نقول انه موقوف من المعلوم ان ذكر الصحاح هذا نفس الشيء هذا السؤال يقول كيف يذكر الدليل آخر جزاك الله خير سلام الله خير وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين